بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ا ارسلنا نوحا إ ل ى قومه أ ن ا ذ ر قومك من قبل ان ي أ ت ي ه م عذاب أ ل ي م قال يا قوم إ ن ي لكم نذير مبين